بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يلقي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالح الله أن القرآن العظيم كتاب جليل اللفظ ذو أثر عظيم جعله الله جل وعلا معجزة خالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم تضمن هذا القرآن من الهدى أقومه ومن السبيل أكرمه والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر آياته وأن ننظر في عضاته. وأن نفقها عن الله جل وعلا كلامه أفلا يتدبرون القرآن وإن فقه المؤمن لما جاء به القرآن العظيم مما يقربه إلى الله جل وعلا ويدنيه من رحمة ربه تبارك وتعالى وكم في القرآن العظيم من دلالات من فقيها رزق العلم واليقين ورزق الرسوخ على الصراط المستقيم من أعظم تلك الدلالات أن الله جل وعلا أخبر أن توحيده وإفراده بالعبادة هي السبيل الأعظم إليه وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه جل وعلا وابتغاه لعباده ولا يقبل جل وعلا دينا غيره قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وما أؤمنوا إلا ليعبدوا الله لصين لو الدين حنفا <تصفيق> أخ المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعلة قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.withakir.net